الف لام را تلك آيات الكتاب المبين الف لام را سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح في ما اشتمل عليه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم أيها العرب تفهمون معانيه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أيها الرسول أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها بإنزالنا عليك هذا القرآن وإنك كنت من قبل إنزاله من الغافلين عن هذا القصص لا علم لك به إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نخبرك أيها الرسول حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبا ورأيت الشمس والقمر رأيت كل أولئك لساجدين فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموها ويحسدوك فيدبروا لك مكيدة حسدا منهم إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى اليعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق إن ربك عليم حكيم وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك يا يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على أبويك من قبلك إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم بخلقه حكيم في تدبيره لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين حين قال إخوته فيما بينهم ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد فكيف فضلهما علينا؟ إنا لنراه في خطأ بين حين فضلهما علينا من غير سبب يظهر لنا اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف أو غيبوه في أرض بعيدة يخلص لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كاملا وتكونوا من بعد ما تقدمون عليه من قتله أو تغييبه قوما صالحين حين تتوبون من ذنبكم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال أحد الإخوة لا تقتلوا يوسف ولكن ارموه في قعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به فهذا أخف ضررا من قتله إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون ولما اتفقوا على إبعاده قالوا لأبيهم يعقوب يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف وإنا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما فما الذي يمنعك من إرساله معنا؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أي. يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال يعقوب لأبنائه إني لا يحزنني ذهابكم به لأني لا أصبر على فراقه وأخاف عليه من أن يأكله الذئب وأنتم لاهون عنه بالرتع واللعب قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون قالوا لابيهم لئن اكل الذئب يوسف ونحن جماعه انا في هذه الحال لا خير فينا فنحن خاسرون اذا لم نمنعه من الذئب فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَرْسَلَهُ يَعْقُوبُ مَعَهُمْ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ بَعِيدًا وعزموا على رميه في قعر البئر اوحينا إلى يوسف في هذه الحال لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا يا أبانا إن ذهبنا نتسابق على الأرجل ونترامى بالنبال وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزوادنا ليحفظها فأكله الذئب ولست بمصدق لنا وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وأكدوا خبرهم بحيلة فجاءوا بقميص يوسف ملطخاً بدم غير دمه مهمين أنه أثر أكل الذئب له ففطن يعقوب بقرينة أن القميص لم يمزق لكذبهم فقال لهم ليس الأمر كما أخبرتم بل زينت لكم أنفسكم امرا سيئا صنعتموه به فامري صبر جميل لا جزع فيه والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت قافلة مرة، فبعثوا من يستقي لهم الماء فأرسل دلوه في البئر فتعلق يوسف بالحبل فلما أبصره مرسلها قال مسرورا يا بشراء هذا غلام وأخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة استبضعوها والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع لا يخفى عليه من عملهم شيء وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وباعه الوارد وأصحابه بمصر بثمن زهيد فهو دراهم سهلة العد لقلتها وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعا فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك وخافوا على أنفسهم من أهله وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا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 احسني إليه واكرميه في مقامه معنا لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه أو نصيره ولدا بالتبني وكما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز مكنا له في مصر ولنعلمه تأويل الرؤيا والله غالب على أمره فأمره نافذ فلا مكره له سبحانه ولكن غالب الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلما ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به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 إنه لا يفلح الظالمون وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من يوسف عليه السلام فعل الفاحشة وغلقت الأبواب إمعانا في الخلوة وقالت له هل وتعالى وتعال إلي فقال يوسف اعتصم بالله مما دعوتني إليه إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده فلن اخونه فان خنته كنت ظالما انه لا يفوز الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الرءاب برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشة وخطر على نفسه هو ذلك لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفه عن ذلك ويبعده وقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوء ونبعده عن الزنا والخيانة إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم وتسابق الى الباب يوسف لينجو بنفسه وهي لتمنعه من الخروج فأمسكت بقميصه لتمنعه من الخروج فشقته من خلفه ووجد زوجها عند الباب قالت امرأة العزيز للعزيز محتالة ليس عقاب من قصد بزوجتك يا عزيز فعل الفاحشة إلا السجن أو أن يعذب عذابا موجعا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قال يوسف عليه السلام هي التي طلبت مني الفاحشة ولم أردها منها وجعل الله صبيا من أهلها يتكلم في المهد، فشهد بقوله، إن كان قميص يوسف شق من أمامه، فذلك قرينة على صدقها، لأنها كانت تمنعه من نفسها، فهو كاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه شق من خلفه فذلك قرينة على صدقه لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها فهي كاذبة فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن, إن كيدكن عظيم فلما شاهد العزيز ان قميص يوسف عليه السلام شق من خلفه تحقق من صدق يوسف وقال إن هذا القذف الذي قذفته به من جملة مكر معشر النساء إن مكر كن مكر قوي يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال ليوسف يا يوسف اضرب عن هذا الأمر صفحا ولا تذكره لأحد واطلبي أنت المغفرة لإثمك إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وانتشر خبرها في المدينة وقال الطائفة من النساء على سبيل الإنكار زوجة العزيز تدعو عبدها إلى نفسها قد وصل حبه شغاف قلبها أي غلافة إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه وهو عبدها في ضلال واضح فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنها وهيأت لهن محلا فيه فراش ووسائد وأعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام وقالت ليوسف عليه السلام أخرج عليهن فلما نظرن إليه أعظمنا واندهشن لحسنه وانبهرن بجماله وجرحن أيديهن من شدة الانبهار به بالسكاكين المعدة لقطع الطعام وقل تنزه الله ليس هذا الغلام بشرا فما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما أصابهن هذا هو الفتى الذي عيرتنني بسبب حبه ولقد طلبته واحتلت لاغوائه فامتنع ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا ليدخلن السجن ولا يكونن من الذللاء قال رب السجن واحب إلي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن ما اصبوا اليهنوا من الجاهلين قال يوسف عليه السلام داعيا الرب يا رب السجن الذي هددتني به أحب إلي مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة وإذا لم تكشف عني مكرهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين إن اليهن إليهن وطاوعتهن فيما يردن مني فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فأجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امراه العزيز ومكر نسوة المدينة إنه سبحانه وتعالى السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داع العليم بحاله وحال غيره ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم كان من راي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوه حتى لا تنكشف الفضيحة إلى مدة غير معلومة ودخل معه السجن فتيان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 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بينت لكم حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما ذلكما التأويل الذي أعلمه هو مما علمنيه ربي لا من الكهانة ولا من التنجيم إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو دين التوحيد لله ما يصح لنا أن نشرك بالله غيره وهو المنفرد بالوحدانية ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وابائي هو من فضل الله علينا أن وفقنا له ومن فضله على الناس جميعا حين بعث إليهم الأنبياء به ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرونه يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا أعبادة آلهة متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له القهار لغيره الذي لا يقهر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.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 ليس لها في الألوهية نصيب لم ينزل الله بتسميتكم لها حجة تدل على صحتها ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم واباؤكم أمر الله سبحانه أن توحدوه بالعبادة ونهى أن تشركوا معه غيره ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي لعو فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ولذلك يشركون بالله فيعبدون بعض مخلوقاته يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا رفيقي السجن أما الذي رأى أنه يعصر عنبا ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك وأما الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب فتأكل الطير من لحم رأسه فرغ الامر الذي طلبتما الفتيا فيه وتم فهو واقع لا محاله وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما وهو ساق الملك اذكر قصتي وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن فانسى الشيطان الساق ذكر يوسف عند الملك فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات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 وقال الملك إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات ورأيت سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات يا أيها السادة والأشراف أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا قالوا أضواث أحلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين قالوا رؤياك اخلاط احلام وما كان كذلك فلا تاويل له ولسنا عالمين بتاويل الاحلام المختلطه وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون وقال الساق الذي نجا من الغلامين السجينين وتذكر يوسف عليه السلام وما هو عليه من علم تأويل الرؤيا بعد مدة أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال من له علم بتأويلها فابعثني أيها الملك إلى يوسف ليؤول رؤياك يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فلما وصل الناجي إلى يوسف قال له يا يوسف أيها الصديق أخبرنا عن تأويل من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات ورأى سبع سنبلات خضر ورأى سبع سنبلات يابسات لعلي أرجع إلى الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤي الملك ويعلمون فضلك ومكانتك قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قال يوسف عليه السلام معبرا هذه الرؤيا تزرعون سبع سنين متتابعة بجد فما حصدتم في كل سنة من تلك السنين السبع فاتركوه في سنابله منعا له من التسوس إلا قليلا مما تحتاجون لأكله من الحبوب ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع المخصبة التي زرعتم فيها سبع سنين مجدبة يأكل الناس فيها كل ما حصد في السنين المخصبة الا قليلا مما تحفظونه مما يكون بذرا ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثم يجيء بعد تلك السنين المجدبه عام تنزل فيه الأمطار وتنبت الزروع ويعصر فيه الناس ما يحتاج للعصر كالعنب والزيتون والقصب وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ لِأَعْوَانِهِ لَمَّا بَلَغَهُ تَعْبِيرُ يُوسُفَ لِرُؤْيَاهُ أخرجوه من السجن واتوني به فلما جاء يوسف رسول الملك قال له ارجع إلى سيدك الملك فاساله عن قصة النسوه التي جرحن أيديهن حتى تظهر براءته قبل الخروج من السجن إن ربي بما صنعن بي من المراودة عليم لا يخفى عليه شيء من ذلك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 قالت امراه العزيز الان حصحص حص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين قال الملك مخاطبا النسوه ما شانكن حين طلبتن يوسف بحيله ليعمل الفاحشه معكن قالت النسوه جوابا للملك حاش لله ان يكون يوسف متهما والله ما علمنا عليه من سوء فعند ذلك قالت زوجة العزيز مقرة بما صنعت الآن ظهر الحق أنا حاولت إغواءه ولم يحاول إغوائي وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من براءته مما رميته به ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ قالت امرأة العزيز ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راوته وأنه صَادِقٌ أني لم أَفْتَرِ عليه فِي غيابه فقد تبين لي مما حصل؟ أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ووصلت امرأة العزيز كلامها قائلة وما أنزه نفسي عن إرادة السوء وما أردت بذلك تزكية نفسي لأن شأن النفس البشرية كثرة الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها عنه إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمها من الأمر بالسوء إن ربي غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك لأعوانه لما تبين براءة يوسف وعلمها جيئوني به أجعله خالصا لنفسي فجاءوه به فلما كلمه وتبين له علمه وعقله قال له إنك يا يوسف قد صرت اليوم عندنا صاحب مكانة وجاه ومؤتمنا قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال يوسف للملك وَلِنِي عَلَى حِفْظِ خَزَائِنِ الْمَالِ وَالْأَقْوَاتِ فِي أَرْضِ مِصْرَ فَإِنِّي خَازِنٌ أَمِينٌ ذُو عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ بِمَا أَتَوَلَّاهُ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ ولا نضيع أجر المحسنين وكما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن مننا عليه بالتمكين له في مصر ينزل ويقيم في أي مكان شاء نعطي من رحمتنا في الدنيا من نشاء من عبادنا ولا نضيع ثواب المحسنين بل نوفيهم إياه كاملا غير منقوص ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولثواب الله الذي أعده في الآخرة خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وقدم إخوة يوسف إلى أرض مصر ببضاعة لهم فدخلوا عليه فعرف أنهم إخوته ولم يعرفوا أنه أخوهم لطول المدة وتغير هيئته لأنه كان صبيا حين رموه في البئر ولم ما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون انني اوف الكيل وانا خير المنزلين ولما اعطاهم ما طلبوه من الميره والزاد قال بعد ان اخبروه ان لهم اخا من ابيهم تركوه عند ابيه جيئوني بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه وأنا خير المضيفين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تجيئوني به تبين كذبكم في دعواكم أن لكم اخا من أبيكم فلن أكيل لكم طعاما ولا تقربوا بلدي قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون فأجابه إخوته قائلين سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون وقال يوسف لعماله ردوا بضاعه هؤلاء اليهم حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نبتعها منهم وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم أخوهم ليثبتوا ليوسف صدقهم ويقبل منهم بضاعتهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه ما كان من إكرام يوسف لهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل إن لم نأتي بأخينا معنا فابعثه معنا فإنك إن بعثته معنا نكتل الطعام وَإِنَّا لَنَتَعَهَّدُ لَكَ بِحِفْظِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْكَ سَالِمًا قَالَ هَلْ آمَنُوكُمْ عَلَيْهِ إلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلٍ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق يوسف من قبل فقد أمنتكم عليه وتعهدتم بحفظه ولم تفوا بما تعهدتم به فلا ثقة عندي بتعهدكم بحفظه وإنما ثقتي بالله فهو خير الحافظين لمن أراد حفظه وأرحم الراحمين بمن أراد رحمته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 ذلك كيل يسير ولما فتحوا أوعية طعامهم الذي جلبوه وجدوا ثمنه رد إليهم فقالوا لأبيهم أي شيء نطلب من هذا العزيز بعد هذا الإكرام وهذا ثمن طعامنا رده العزيز تفضلا منه علينا ونجلب الطعام لأهلنا ونحفظ أخانا مما تخافه عليه ونزداد كيل بعير بسبب اصطحابه فزيادة كيل بعير أمر سهل عند العزيز قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا ان يحاط بكم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ على مَا نَّقُولُ وَكِيلٌ قَالَ لَهُمْ أَبُوهُمْ لَن أَبْعَثَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي عَهْدَ اللَّهِ مُؤَكَّدًا أَن تَرُدُّوهُ إِلَيَّ إِلَّا إِن أَحَاطَهَا لَأَكُن بِكُمْ جَمِيعًا فَلَمْ يُبْقِ مِنْكُمْ أَحَدًا وَلَمْ تَقْدِرُوا عَلَى دَفْعِهِ وَلَا الرُّجُوع فَلَمَّا أَعْطَوْهُ عَهْدَ اللَّهِ الْمُؤَكَّدِ عَلَى ذَلِكَ قال الله شهيد على ما نقول فتكفينا شهادته وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال لهم أبوهم موصيا إياهم لا تدخلوا مصر من باب واحد مجتمعين لكن ادخلوا من أبواب متفرقة فذلك أسلم من أن يعمكم أحد بضرر إن أراده بكم ولا أقول لكم ذلك لادفع عنكم ضررا اراده الله بكم ولا لاجلب لكم نفعا لم يرده الله فالقضاء ليس إلا قضاء الله والامر ليس الا امره عليه وحده توكلت في كل اموري وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في امورهم ولم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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فارتحلوا ومعهم أخوه الشقيق ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم ما كان يدفع عنهم دخولهم من أبواب متفرقة شيئا مما قدره الله عليهم إنما هي شفقة يعقوب على أولاده أظهرها ووصاهم بها وهو يعلم ان لا قضاء إلا قضاء الله فهو عالم بما علمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ومعهم أخوه الشقيق ضم إليه أخاه الشقيق وقال له سرا إني أنا أخوك الشقيق يوسف فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة من إذاء وحقد علينا وإلقائهم إياي في البئر فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون فلما أمر يوسف خدامه بتحميل إبل إخوته بالطعام جعل مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للممتارين في وعاء أخيه الشقيق دون علمهم توصلا إلى ابقائه معه فلما ارتحلوا عائدين إلى أهلهم نادى مناد في إثرهم يا أصحاب الإبل المحمله بالميرة إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قال إخوة يوسف وأقبلوا على المنادي في إثرهم ومن معه من أصحابه ماذا ضاع منكم حتى تتهمون بالسرقة قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قال المنادي ومن معه من أصحابه لإخوة يوسف ضاع منا صاع الملك الذي يكيل به ولمن جاء بصاع الملك قبل التفتيش جعل وهو حمل جمل وأنا ضامن له ذلك قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قال لهم اخوه يوسف والله لقد علمتم نزاهتنا وبراءتنا كما رايتموه من احوالنا وانا ما جئنا ارض مصر لنفسد فيها وما كنا في حياتنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قال المنادي وأصحابه فما جزاء من سرقه عندكم إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من السرقة قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قال لهم إخوة يوسف جزاء السارق عندنا أن من وجد المسروق في وعائه يسلم برقبته للمسروق منه يسترقه مثل هذا الجزاء بالاسترقاق نجزي السارقين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 نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فأرجعوهم إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم فبدأ بتفتيش أوعية إخوته غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء أخيه الشقيق سترا للحيلة ثم فتش وعاء شقيقه وأخرج صاع الملك منه كما كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في وعاء أخيه كدنا له امرا آخر أن يأخذ إخوته بعقاب بلدهم باسترقاق السارق هذا الأمر لا يتحقق لو عمل بعقاب الملك للسارق الذي هو الضرب والتغريم إلا أن يشاء الله تدبيرا آخر فهو قادر عليه نرفع مراتب من نشاء من عبادنا كما رفعنا مرتبة يوسف وفوق كل صاحب علم من هو أعلم منه وفوق علم الجميع علم الله الذي يعلم كل شيء قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قال إخوة يوسف إن يسرق فلا عجب فقد سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هو يعنون يوسف عليه السلام فأخفى يوسف تأذيه بقولتهم هذه ولم يظهرها لهم قال لهم في نفسه ما أنتم عليه من حسد وصنيع سوء سبق منكم هو الشر بعينه في هذا المقام والله تعالى أعلم بهذا الافتراء الذي يصدر منكم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال إخوة يوسف ليوسف أيها العزيز إن له والدا شيخا طاعنا في السن يحبه كثيرا فأمسك أحدنا بدلا منه إنا نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا فأحسن إلينا بذلك قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال يوسف عليه السلام عياذا بالله أن نظلم بريئا بجرم ظالم فنمسك غير من وجدنا صاع الملك في وعائه إن ان فعلنا ذلك لظالمون حيث عاقبنا بريئا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 فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما يأسوا من إجابة يوسف لطلبهم انفردوا عن الناس للتشاور قال أخوهم الكبير أذكركم أن أباكم قد أخذ عليكم عهد الله مؤكدا على أن تردوا إليه ابنه إلا أن يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه، ومن قبل ذلك قد فرطتم في يوسف، ولم تفوا بعهدكم لأبيكم فيه، فلن أترك أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالرجوع إليه، أو يقضي الله لي بأخذ أخي، والله خير القاضين، فهو يقضي بالحق والعدل، ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وقال الاخ الكبير عودوا الى ابيكم فقولوا له ان ابنك سرق فاسترقه عزيز مصر عقوبة له على سرقته وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاع يخرج من وعائه وما كان لنا علم بأنه يسرق ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ولتتحقق من صدقنا اسأل يا أبانا أهل مصر التي كنا فيها واسأل أصحاب القافلة التي جئنا معها يخبروك بما أخبرناك به وإنا لصادقون حقا فيما أخبرناك به من سرقته قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال لهم أبوهم ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق بل زينت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم بأخيه يوسف من قبل فصبري صبر جميل، لا شكوى فيه إلا إلى الله، عسى الله أن يعيدهم إلي جميعا، يوسف وشقيقه وأخاهما الكبير، إنه سبحانه هو العليم بحالي، الحكيم في تدبيره لأمري، وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وابتعد معرضا عنهم وقال يا شدة حزني على يوسف وصار سواد عينيه بياضا من كثرة ما بكى عليه فهو مملوء حزنا وهمى يكتم حزنه عن الناس قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال اخوة يوسف لابيهم تالله لا تزال يا ابانا تذكر يوسف وتتفجع عليه حتى يشتد بك المرض او تهلك فعلا قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال لهم أبوهم ما اشكو ما أصابني من الهم والحزن إلا إلى الله وحده وأعلم من لطف الله وإحسانه وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمونه أنتم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 ولا تقنطوا من تفريج الله وتنفيسه عن عباده إنه لا يقنط من تفريجه وتنفيسه إلا القوم الكافرون لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخفي إفضاله على عباده فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأُوفِ الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إن الله يجزي المتصدقين فامتثلوا أمر أبيهم وذهبوا بحثا عن يوسف وأخيه فلما دخلوا على يوسف قالوا له أصابتنا الشدة والفقر وأتينا ببضاعة حقيره زهيدة فكل لنا كيلا وافيا كما كنت تكيل لنا من قبل وتصدق علينا بزيادة على ذلك أو بالتغاضي عن بضاعتنا الحقيره إن الله يجازي المتصدقين بأحسن الجزاء قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون فلما سمع كلامهم رق لهم رحمة بهم وعرفهم بنفسه قال لهم قَدْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَشَقِيقِهِ حِينَ كُنْتُمْ جَاهِلِينَ عَاقِبَةَ مَا فَعَلْتُمْ بِهِمَا؟ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفٌ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فتفاجأوا وقالوا أئنك أنت يوسف؟ قال لهم يوسف نعم أنا يوسف وهذا الذي ترون معي أخي الشقيق قد تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه وبرفع القدر انه من يتقي الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ويصبر على البلاء فان عمله من الاحسان والله لا يضيع اجر المحسنين بل يحفظه لهم قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال له إخوته معتذرين عما صنعوا به تالله لقد فضلك الله علينا بما اعطاك من صفات الكمال ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين فقبل يوسف اعتذارهم وقال لا لوم عليكم اليوم يقتضي عقابكم ولا توبيخ أسأل الله أن يغفر لكم وهو سبحانه أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فأعطاهم قميصه لما أعلموه بما آل إليه بصر أبيه وقال اذهبوا بقميصي هذا فاطرحوه على وجه أبي يعد له بصره وأحضروا إلي أهليكم كلهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما خرجت القافلة منطلقة من مصر وفارقت العامر منها قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ولمن عنده في أرضه إني لأشم رائحة يوسف لولا أنكم تجهلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم هذا شيخ خرف يقول ما لا يعلم قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم قال من عنده من ولده والله إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما جاء المخبر بما يسر يعقوب ألقى قميص يوسف على وجهه فصار بصيرا عندئذ قال لأبنائه ألم أقل لكم إني أعلم من لطف الله وإحسانه ما لا تعلمونه أنتم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب عليه السلام عما فعلوه بيوسف وأخيه يا أبانا أطلم من الله المغفرة لذنوبنا السابقة إنا كنا مذنبين مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال لهم أبوهم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 وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر فلما دخلوا عليه ضم إليه أباه وأمه وقال لإخوته وأهلهم ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين لا يصيبكم فيها اذى ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا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 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه وحياه أبواه واخوته الأحد عشر بالسجود وكان سجود تشريف لا تحقيقا لأمر الله كما في الرؤيا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 إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء إنه هو العليم بأحوال عباده الحكيم في تدبيره رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث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 ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك أيها الرسول لم يكن لك علم به إذ لم تكن حاضرا عند إخوة يوسف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 وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَوْ عَقَلُوا لَآمَنُوا بِكَ لِأَنَّكَ لَمْ تَطْلُبْ مِنْهُمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ عَلَى الْقُرْآنِ وَلَا عَلَى مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ثَوَابًا فَلَيْسَ الْقُرْآنُ إِلَّا تَذْكِيرًا لِجَمِيعِ النَّاسِ وكَأَيٍّ من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكثيرة هي الآيات الدالة على توحيده سبحانه مبثوثة في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عن التأمل فيها والاعتبار بها معرضون لا يلتفتون إليها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق الرازق المحي المميت إلا وهم يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان ويدعون أن له ولدا سبحانه أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة في الدنيا تغمرهم وتضللهم لا يستطيعون دفعها أو تأتيهم الساعة فجأة وهم لا يحسون بإتيانها فيستعدوا لها فلذلك لم يؤمنوا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل أيها الرسول لمن تدعوه هذه طريق التي أدعو الناس إليها على حجة واضحة أدعو إليها أنا ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي واستن بسنتي وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله ولست من المشركين بالله بل أنا من الموحدين له سبحانه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 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما بعثنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر لا ملائكة نوحي إليهم كما أوحينا إليك من أهل المدن لا من أهل البوادي فكذبتهم أممهم فأهلكناها أفلم يسر هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتاملوا كيف كانت نهاية المكذبين من قبلهم فيعتبروا بهم وما في الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا افلا تعقلون أن ذلك خير فتتق الله بامتثال أوامره وأعظمها الإيمان وباجتناب نواهيه وأكبرها الشرك بالله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين هؤلاء الرسل الذين نرسلهم نمهل أعداءهم ولا نعاجلهم العقوبة استدراجا لهم حتى إذا تأخر إهلاكهم ويئس الرسل من هلاكهم وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين وإن جاء المؤمنين جاء نصرنا لرسلنا ونجي الرسل والمؤمنون من الهلاك الواقع على المكذبين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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصص الرسل وقصص أممهم وفي قصة يوسف وإخوته موعظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة ما كان القرآن المشتمل على ذلك كلاما مختلقا مكذوبا على الله ولكن كان تصديقا للكتب السماوية المنزلة من عند الله وتفصيلا لكل ما يحتاج إلى تفصيله من الأحكام والشرائع وإرشادا لكل خير ورحمة لقوم يؤمنون به فهم الذين ينتفعون بما فيه